وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إلَى قُومٍ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قُوْمَ نَאَ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُشْرَكِينَ دي موسى مصدق لما بين يديه يهدي الى الحق يهدي الى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أديب داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم ذنوبكم وينجيكم من عذاب أليم وَمَن لَّا يُبْدِعُ بِدَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ وَلِيٌّ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ نَبِقَادِرٌ عَلَى بلاء إنهم على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كثروا على النار على النار ليشهد هذا بالحق قالوا بلا ربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكون فصبر كما صبر أولو العزم من الرسول ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما وعدون لم يلبقو إلا ساعة من نهار بلاق فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟